شبكة ادفع بالتي هي أحسن تقدم إذا ما خلوت الدار يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسب أن الله يغفل سعى أتعلم ما المصيدة في هذا الزمن بل في هذه الأيام المصيبة أن كثيرا من الناس لا يهتم إلا فقط بمظهره أما قلبه أما مخبره أما جوهره أما الالتزام الحقيقي لا يبالي به كثير من الناس ولهذا تجده النظرة في المرآة فراها لحيته أو ثوبه القصير وهذا مطلوب فإنه يعجب بنفسه وربما يكبر للصلاة بلا خشوع وربما ما دمعت له عين من خشية الله أبدا, ربما خشية الله أبدا. بل ربما كلما خلى بمحارم الله انتهكها. وربما ما دمعت له عين من خشية الله أبداً. بل كم وكم نسمع من شباب يتظاهرون بمظاهر السنة ويتمسكون فقط بالمظاهر، لكنه ربما يسهر على الفضائيات. وربما ما دمعت له عين من خشية الله أبداً. وربما يستمع إلى الغناء. وربما, ما دمعت له من خشية الله أبداً. وربما يجلس مجالس الغيبة والنميمة. أين الالتزام من هذا وإذا سألته قال أنا ملتزم, ملتزم ألا تعلم أن يوم القيامة لا ينفعك هذا الظاهر الذي تتظاهر به يوم القيامة لا ينفعك إلا شيء واحد يوم لا ينفع مال يوم لا فليم. الأمر كله راجع إلى القلب راجع إلى هذه المبغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله حتى صار الناس بعضهم يتساءل في هذا الأمر والعياذ بالله حتى صار ذو وجهين أو صار ذا وجهين يأتي أولئك بوجه وهؤلاء بوجه وصار بعضهم يقول يا شيخ والله أبداً أكبر للصلاة فلا أخشع فيها ذرة واحدة, والله أبداً فلا أخشع فيها ذرة واحدة. سمعت. سمعت سمعت رجل مظهره على السنة يقول لي والله لا أنام إلا على معصية سمعت. سمعت برجل مظهره مظهر السنة يقول ربما منذ رمضان إلى اليوم ما صليت الفجر في جماعة أبدا سمعت بشأن مظهره مظهر السنة يأخذ من الناس أموالا دينا أو قرضا أو بيعا وشراءا فإذا جاءوا يطلبونه حقهم أنكره أين الدليل عندك ورقة طيب ما عندي ورقة لكن الله عز وجل شهيد إن الذي إن الذين يخشون ربهم بالغيب القضية في الخلوات تريد أن تعرف تقواك فتش في الخلوات ماذا تصنع هل أنت ممن إذا حل الليل ناجى ربح هل أنت ممن إذا صل العصر وخرج الناس من بيت الله جلس تذكر ربك فكر من أي الناس أنت هل أنت ممن إذا حل الظلام تذكر ظلمة القبر أو ظلمة المحشر أم ممن أنت أفكرت يا عبد الله ألا تعلم يا عبد الله هذا الحديث يأتي ناس يوم القيامة أقوام لهم أعمال كجبال تهام بيض يجعلها الله هباء منثورا يجعلها الله هباء منثورا قل هل نربئكن بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون وهم يحسبون ان لو نصرنا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون وهم يحسبون أن صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت. أولئك كفروا بآيات ربهم ولطاء فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وازنعا فلا نقيم لهم يوم القيامة يقيم لهم يوم القيامه وزنا فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا بما كفروا واتخذوا اياتي ورسلي هزا كانت لهم كانت لهم جنات الفردوس نزلا كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها خالدين فيها خالدين فيها